كلام الله ورسوله كل المستقيم في هذا الكلام هذا الكلام الله عز الله عليه وسلم شروط كل مستفيده من ديجا وكل وكل ولايه فينا تماما توقفنا اين درس المعرض؟ النواصل. ها؟ النواصل. طيب بالنواصل سبق عندنا فكان المبارك و انه معرض وعلامات فتقلنا على المات يا رابي وحالة النصب وحالة الجزء بعد ذلك لنا النواصب التي تنصب الفعل المضارع خلنا خلنا قسمة منها ينصب المضارع بلقصه وهي أن وذن وكيف وإذن والقسم الاخر يذهب في المضارع بان مضمره اي متشكلا غير موجود اما سواءا سواءا او اما وجودا الثلاثه دالتين النقص يتواتر ودا جاء وذا جاء الجواب الفائي السببيه او المعيه او او تكون منصوب بيان مرتين وجوبا نعم تفضل اخذنا باب الالم من المجد الحجبات حتى وقلنا عند الزاء دور كفائي ودور مية كان ثاني المبارك قد تبقى بطلب أو بنفس وبعده جاء المبارك في سياق جواب مسبوكا بتاء الجواب في ذلك السببية أو الواو الاختزال المائية فإن هذه المضارع هنا ينصب واجوبا بأن مضمرة جواسي إن هذه المضارع هنا ينصب بأن مضمرة وجوبا فإن هذه المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا إذا سبق بطلب أو لا وطلب هنا تمانية الأمر النهي الجعاء التفهم التمني الترجي العرض والتحضير والنفي معرض نبدأ ونمثل كل واحد الأمر معناه الأمر معناه الإنجام والحجم والوجود ويكون من الاعلى الى من دونه وابط دون ان نذكر تعريف الامر اصوليا ما لا ما انجله به الشارع الامر هو ماذا هو ما فيه طلب اما هو طلب فعلي الامر طلب فعلي و بعض الوجب انا ودي طلب فعلي على وجه الاستعلاء طلب تعليل اصولي ليس أو الموضوع يقول للناظر جانعا الأمر ومعناه وما يدل عليه أمر ما استعلى وأكسه دعا. وما تساوي فالتماس وقع أمر ما استعلى وأكسه دعا. وما تساوي فالتماس وقع أي إن كان طلب الفئة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 طراط العلو والاستعناء هذا محل محل القصول والحافة أن الأمر هو طلب الفعل طلب تحصيل الفعل ذا الحجم مثاله قول الشاعر يَا نَا عنقا تسيحا إلى سليمان فنستريها ومثاله أيضا مع يواوي المائية ذاكر ورادم دروسك وتنجح في الاختبار وتنجح في الاختبار هذا الأمر إذا جاء أبا منه المبارئ أصحب المفاق السببية أو هو المائية فهينه ينصب بماذا يقال مضموعة وجوبة هل فهمت؟ <تصفيق> هو طلب الكف عن الفعل طلب الكف عن الفعل دهو دي داخل do Rosic šeća pa se ha? ولا تغتنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تغتنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وتهلك لا تبتدع في الله وتهلك أو فتهلك ها ها طيب بقول كيف يعني ك قلنا هذا في مناقشات يعني اشراط العدو في الامر والنفي على مناقشات أصولية يعني هذا الأمر يشار فيه العلو والاستعلاء فرق بين العلو والاستعلاء لأن العلو الآمر أعلى مرتبة من المأموم والاستعلاء قد يكون أعلى منه يعني من حيث الرطبة لا يزمن يكون أعلى منه الحقيقة المنصد عنه أعلى واضح؟ فلا بدهم فيعادفون يقولون إذا كان أمر أو نهي يكون من الآلاء إلى الأجراء الجهه من المساوي اذا بيتي رقمنا او ما استي وانا استي اعلى او اسوداء طلب الفعل من الاله الى الاجرم والكف والنهي طلب الكف من الالى الى الاجناء طلب الكف من الاله الى الاجرم هذا هو الذي يشترطونها الجهاء طلب الفعل او الكف من المساوي من الأدون إلى الآلة من الأدون إلى الآلة الإيمان شغل من المسلسل الصخري في النهي النهي الشاب من قبل الجوع قولوا كذلك ولا تبغوا سيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم لا تظن في كاي الدعاء اللهم وفقني فانجح في اختبار مهديني الصراط المستقيم واوافق السنه طيب طلب الفهم والمراج منه السؤال عن الشيط مثاله فهل من شفعاء فيشفعوا لنا أول فنعمل رئي على الذين كن نعمل قوله نعمل قوله فيشفعوا فهل لنا, هل لنا صح؟ هل لنا من شفاء؟ هل استفاب؟ فيشفعوا فأس لبيا؟ أي ليشفعوا؟ فيشفعوا في المضاعر من صدهم قد وهLambda النصف تحت في النون هذا في الصوره هذا مع الف كذلك مع يقال هل أخلصت العمل ويتقبل الله منك ذلك هل أخلصت العمل ويتقبل الله من كذلك هذا معنى الاستفهام امر والنهي والذهاء والاستفهام تمني تمني هو طلب لا فيه برد او المستحيل لا فيه بضعه شيء عشير أو يا يوسف مستحيل حالة عالم مستحيل قال ذلك يا ليتنا ايه ديكوان نردك نعمل نعمل غير, فنعمل, غير فنعمل صالحا او نعمل غير اللي كنا نعمل غير اللي كنا نعمل فنعمل يا ليتنا نردك نعمل, فنعمل ليتنا نعمل، فنعمل غير اللي كنا نعمل الشاعر انا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب قول اخر لَيْثَ الْكَوَاكِبُ تَجْنُو خَوْرِمَهَا نُغُومًا أَيَكِدُ مَا أَوْلَى لَكُمْ كَلِمِ وَالآيَةُ لَيْثَ الْكَوَاكِبُ الْكَوَاكِبُ تَجْنُو خَوْرِمَهَا نُغُومًا رقود مدحن. رقود مدحن فما أغوى لكم كلمين تدنوا لي فأنظم يا ليس الكواكب تدنوا لي فأنظم رقود مدحن فما أغوى لكم كلمين وقول أجوجة أي ربي يا, يا ليكني كنت معهم فأفوجا فأفوجا Hosen so of لذلك الواء أي وضع فاء يكون الواء ليت الشباب يعود يوما لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره أو وأخبره فأخبره, فأخبره. تقول وأخبره فيكون مصعوبا بأن المضمرة وجوبا بعد الواء المعي على التمني الرجاء ما طلب ما ينتظى حصوله او ما هو قريب حصول شاء الله هذا فقط جاء طلب طلب الله قريب الحصول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 الآية يا هنم الديد صحي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأضطرع من الحرص فأضطرع فأضطرع إلى إله المسر لعلي أبلغ الأسباب ذات السماوات فأضطرع هنا لعلي لعله فالطلع منصوب فيها المضادة الوزوبة لوقوعه بعد فاء السببية المسبوقة بالطبع مسبوقة ماذا؟ بالطبع الطلع يكون مفروق فيها المضارع مفروق يعني يكون المضارع مفروق وهنا يعني يسبب لعلّ كونسي نعم لكن لعلّ هنا لم ينصف يوصب... لم ينصف بعد جهاد لم ينصف بعد جهاد هذه قبل الاسماء اسماء السنوات تعطرهم يكون مصوب ماشي هذا ترجى لكن بناءا بخصوص الاستنهاء ماشي وانما هذا تأكيد للترجي والتمني في الاستنهاء لكن قد يكون كان تشيله يكون المعنى هو المعنى المستحيل قد يتسنى التكلمي يكون معنى هو معنى القديم الحشر طيب تكلمي بعد ذلك الارض وهو طلب برفق طلب برفق يعني أن غيرك الدعوة هو طلبه لكن إذا كان بشيء فيه رفق فإن هذا يسمى العرب عليه الدعوة كانت تقول ألا أو لو أنك تزورنا ألا تزورنا فنكرمك او ونكرمك فاذا تزور هنا هنكرمك او ونكرمك هو ماذا ونكرمك التحضير فهو الطلب مع إلحاح وتأكيد وحرفه هلا هل هلا هل الإلحاح والتأكيد يعني أن يدعو دعوة فيها ويؤكد الدعوة تقول انت نعم أنت مدعو أنت مدعو الولين العرض تأتي بهذا اللغة ألا تأتينا ألا تستجيب لدعوتنا لو أنك استجرت لدعوتنا لما تدعوش والتحضير تحب وتؤكد وأطارها لولا أطارها هلا ولولا يصح أيضا أن تأتي للتحضير ولوما تأتي للتحضير واضح؟ تقول هل لا تزورنا فنكلمة أو ونكلمة تمام يا طلابه وعرضت هذه السنه هذه عباره تمام يا درس النفي تمام باقي النفي قول مثلا لا ت تت... اا آه... قولك هاي مثلا لا تقتل <تصفيق> لا تقتل في الماء الجاري فكان في النهي او وتطاف في الليل قلنا هنا لا تكون نافيه عرفت في اشياء النفي لا تبغى تشيل و... وَالَّذِينَ كَفَرُ لَهُمْ نَوْرِ جَهْنَّمَةَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ هذا نفي صريح فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفِّفُوا عَلْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا يَمُوتُوا فيها المضايا منصوب بأنها تنجوبا بعد أسهار الشرقية بعد أن نفي في النصب حيث في النون لنفعان في الخمسة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 ايوه ها اثنيان ذكرت في الايه شفت في الايه في لو ربي لولا اصدقتني ايوه اصدقه واكم من الصدقه اثني الايه وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول هنا يقول جاء بعد مالا وأنفقوا أم والفاء سببية وقبلها أرى في, في فيقول المضاعي المنصوب بأن المضاعي الوجوما بجاء سببية الواقع بعد فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا طلب لما طلب هذا لولا في مال في درس الحضير أهلا يكون, يكون مالا وقد يكون بمعنى مالا العرض وقد يكون بمعنى التمني وهو التمني يتمنى أن يرجع وهذا شيء فيه أسر لا يكون تحبيضاً لأنه ما في طلب معه مستحيل هو الحص تحبيض لو لا. قد يكون أرضاً لأنه في طلب مهادي خاطب رب لكن وفيه طلب لما هو مستحيل أو أسير وماذا أن يرجع وهذا أقرب حيث في ناحية تفسيرية لو لا أخطني إلى أجل قريب فأصدق إذا إذا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 قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم قل تعالوا أتلوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشربوا في شيئا صح؟ مم. جاءت مجزومة بهذه حرف الإلة قل تعالوا أتلوا حذف فهمتها؟ بمعني أن الواو غير موجود والواو المعيّة غير والفاء السبيّة غير موجود. كذلك هنا فأصدّق وأكون وعاطفة ماذا هو المعيّة؟ واضح فأصدك وأكم من الصالحين فالألواه عاطفة وليش وفأكون وأكم فجاءت مجزوغا قلتها فأصدك وأكم من الصالحين فيقال هنا في المضالع مجزوب الأمر رَبِّي لو لأَخَّرْتَنِي وَهُوهُ أَخَّرْتَنِي وهو أخ أخ أَخَّرْتَنِي أخر يعني هذا كان الأمر وإن كان مصدوب الطلب من الأدنى إلى سياك هو سياك الدعاء سياك يعني رَبِّي رَبِّي الْأَمْرِ وَالْمَوَادِ منه الدعاء بالايه وانفقوا مما رزقناكم من قبل اياتيه احدكم والموت فيقول ربي لولا أخرتني. أخر لو اخرتني الى هذا الاول ماضي الماضي لو لا إلى أجل اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين اي هذا مجزوم لانه ماذا بفعل الامر الاول وانفقوا فعل الامر الاول لما مالا حذف الفاء السلميه وهميه جاء مجزوما جاء ماذا مجزوما هذا فعل مجزي في امتى هنا طيب هذه ذكرنا هذه الامثله زيد موجوده أمثلة أخرى كول لا مثل لا تجعل مع الله اله اخر فتلقى نعم تفضل لولا خلت مشيت في الشرش مفوت لعملت في الشرش <تصفيق> أكون... لولا هذيك لو ربي لولا اذا قال لي فصل هي تجري لكن ها لولا خت لكن لولا لا تجزم لولا آه. إذا ولولا من الجمل من, من, من, من, من, من التي تدخل على لكن لا تجزم لا كان فيه الجزمة الذي يعمل لهم وغيره كما سيأتينا يعني التي تنزم في عينين تدخل على المضارع هي شخوية تنزم في عينين أول فيها الشرق ثاني دور الشرق هذه ستأتي إن شاء الله إن وما ومن ومهما وأي وأيانا وأينا وأنا ومهما وإذما قوض على الأصح وحيثما وكيفما هذا تصحيحي على المرهب الكوفيين خلافة من غصريين هذه تأتينا في الجواب هذه أجل أما هذه إذا ولولا وغيرها هذه شرطية تطلب على شرط الجواب لكن لا تزل لا تمالا لا تزل لولا أخذتني من قريب فأصدق وائكم بن عصان لا أجل هذه قائلة فيها الأمثال واضحة نعم هذه البحجة المعيّة وفاء السببين طيب الحرف الأخير الذي هو أو إذا وقع في المضايح بعد أو الذي يتيه معنى إلى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 اينه زينب باي بعده هينصب تقول الشاعر لا اشك فينا الصعبه او قدرك من منى تمن قاده الامال الا تفيد إلا الاستثناء أو الغاية ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا هنا تكون ما هذا تنصر لا أستسهلن الصعبة أو المنا يعني إلا أدرك المنى إلا إذا أدركتني المنية ويمكن أن تكون بمعنى إلى إلى غاية ان تقول لي كلمه لكن لا بد من معنى من ان يستقيم المعنى لا بد من استقامه المعنى اذا فشد المعنى فانه ماذا لا يفهم ان ان تكون في هذا المعنى لا فقولك مثلاً لا أقاتلن الكافرة أو يسلمن يصح إلا أن يسلم إذا تقاتل كافح حتى يسلم أو إلا يسلم ماذا؟ نعم هذا اللي يتعلق بالنواص واضح هذا النواص مثل الجوازي ما نعم في الجوازيك في كل قلت سميه اتفقون ها وتكتبوها على بس ها تمام يا كذا ولا لا ها؟ شوية شوية ما أتبقي حالة تطبع رغم عجي جمد درستاني واضح لأرجع لكم الأمر بالضباط هذا هذا في صالح لكم في صالح لكم هنا من المواسط واضح المواسط نعم من أنت عندما من عند إشكاة المواسطة؟ ما في إشكاة؟ الجزم في اللغة قلنا هو القطع وفي الاصطداع أطعم الجزم العامل آخر الفئر مضارع علامته السكون أو من ينوب عن هذا سبع والجوازم ثمانية عشر هو 13 لكن الاخيره خاصه بالشهر طيب والزواجي 11 وهي لم بماي ولم ولمى ولمى ولام الامر ادغاء ولا من ولا من ادغاء وما ومن ومهنا واي وين وايانا وا وهو اذ ما واي و اياله هنتا واياله وان واين وعيدما في هذا ايضا ما يدل على انه مشى على ماذا للمدرسه في هذا ما يدل على انه ايضا مشاعر على المدرسة الكوفية سيدي بيان تبقى الجوازم ثمانية عشر هذه الجوازم على قسمين. قسمه قسمه يجزم فعلا واحدة وقسمه يجزم فعلين الأول فعل الشق ثاني جوازم <تصفيق> الاول فيها الشرط والثاني جوابه الاول دي مثلا كده يبني الاول فيها شرط وثاني جواب طيب نبدا ما يذم فعلا واحدا ولو بسيطه حروف وكلها حروف الكتاب لا ما يذم كان واحده كلها حروف الكتاب الاول لم وهو حق نبي وجزم وقلب وجزم وقلب ان حلف نفي هذه يدل على نفي الجهل والحذر ان كلتا يلتقض فقد نفيت حضورك ومعنى الجسم أي جسمه للمضارع فإذا دخل المضارع صارت صارت حركة آخره السكون أو ما ينوب عنه التوصيل هو الحلف قلب فلان اصل المضارع يدل او فلان المضارعه في اصل يدل على الحال او الاستقبال فاذا دخلت عليه لم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 اذا قلت لم احضر ما بيدما الحادث اللي تصدب لم احضر اللي ما شطب لكن اللي ما شطب فلكن لما كربه اشتاق في المضارع طيب احنا معنى يدل على ماذا الحال او الشكل لكن اذا فكرت انا صار يذ علم قلبت هو ولا لا هذا ما يلخص هذا ما انتظر هنا باش هي شويه منيش الفرق بينها وبين لما في ان شاء الله باش تصدق هذه دقيقة لا نعرفوا الى بعض التفصيلات من باب نختم المثل شرفنا الله يمنعنا توك دربين ناخذ تمرين بها ماشي شيء تمرينات تمرينات لا بد ان واضح كما قال سب الله عليه اللي تكاشف فيما سبق يجيئان ياتي يشتري يرجع يعني يعني يجي تمرينات الماضي باش النواقص ويرجع الى الكليمه ديال تمرينات الجوازي والتمرين اللي بعده حتى يشتري لا هذا الامر هذا انت الشيء اللي تجيب نفس هذا الذي يريد أنا... أن يكون في الدجاج الدرس كان واحد سأل كيف يتوكل من مدى تملاحه ومن كان واحد سأل وقف وقف وقف وقف لهذا ومن ذلك كان موجود الشيخ المحمد المحي الجام الحميد أعطاك طريقة لتترحص بها وهو الأسئلة أنت واجع درسك وحفظ بعد أن تأتي إلى الأسئلة تسأل وتتجيب أنت تسأل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 تأتي بالتميان، تملأ الفراح، تملأ وكذا هذا اللي... هو أول ثانياً من شلال الأجوبة المرة الماضية مما يجب عليكم الاهتمام به الخط الخط، تحسين الخط وضع، ليس عيباً أن تشترك وتختر خط فيه كيفية ترسم الحط فيه كيف تطرسم الحط يعني يسوي كيف ترسم الحط بطريقة هالله هالله يعني على كل حال هي ر وهذه هي ر وهذه هذه كلها علاوي وهذه هي ر وهذه ماليه هذه ميه يجب ان يكتبها ها برتقاله برتقاله وتكتب الاربعه بطريقه بسيطه هذه نقولوا انها تجربه ها صح هذه الراء هذه يكتب هي تجد في كتب الخط اربعه ويكتب هكذا شمس شمس مليح صح ورا هذه الخط ها ها واضح ارقام بعضه يتكتبوا هكذا في اخر صفحه الكتاب مثلا معي البطاقه تاع رجلك خطا هذا النون ايضا فيه فيه واضح نحط الاصل نيجي وفيه متى يطلع ومتى ما واضح خاد حسين خطا بالنون فهمتوني ها تحاول تشتري تخطط اللي فيه هذا وتتذبر عليه هذا الخمسه اهو بصوا تحت كده تمام تمام اه سلامه ااا خدامش الطبقه دي الطبقه دي تمام obično što je počelo